I'm <laughs> نرحب شيخنا البطبال، الشيخ مصطفى العدلي ومصطفى سبحانه وتعالى أن يجعل سعيّعه في ميزان حسناته، وأن يُذكر بصباحة في القول والعمل يعني مشايخنا يعني نتضيه بعلمهم في مثل هذه الستن التي حاولنا حولنا حاول في السوار بالمعقم ويعني العلم هو الطريق الوحيد لاضاءه الطريق أمامنا في هذا الزمان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ب... هي فتن كقطع الليل المظلم فتن بعضها فوق بعض للمظلم الليل الذي الليل الليل الليل لا فر فيه ولا ضياء الثاني فيه على شفا هلكه ليس له طريق للنجاه الا ضياء هذا الضياء هو ضياء العلم الذي اعطاه الله عز وجل للعلماء الأفاضل قال الله عز وجل فتألوا أهل الفتن كنتم لا تعلمون قالوا برد عز وجل وإذا جاء لهم أمر من الأمن أو الصوت أذاعوا به ولو رتوب إلى الرسول وللأول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم فذهاب العلم يكون سبب في رواجب الفتن بين الناس الناس يعني ينقصمون تجاه الفتن التي تطلب بهم فالناس تتفاوتون في مدى إدبيصهم في حقيقة الفتنة والتجلال عواقبها، تبع لما أتوه من الثقة والعلم والفخر، وتابع لما تمسكوا به من القربة من علماء المسلمين العاملين الربانيين. العلماء هؤلاء أقوى كما يقول أبو بكر الجرير رحمه الله يقول: أتى العلماء بالناس، لا يعلم كثير من الناس. كيف أداء الترائضي ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبر الله في جميع ما يعبده بالإقائق إلا ببقاء العلماء ببقاء العلماء فاذا مات العالم تحر الناس ودرت العلم درت يعني المح العلم بين الناس ودرت العلم بموتهم وظهر الجهل. مات العلم هم اهل البطيرة الذين نوروا الله قلوبهم فميزوا الحق من الباطل وإن الاتحانة العلماني والحضور عن توجيهه من أهم سجل بقية من الفتن والعصبة من الزين ومن هؤلاء العلماء الكبار ومن المشيخ الفضلاء شيخنا المقبال الشيخ مصطفى العدوي هذا الشيخ الذي رضاه الله عز وجل علماً وثقاً ودعوة الله عز وجل يعني أنا أعلم أن الشيخ الذي يحب ذلك فأنا يعني أحير الكلام إلى شيخنا الله سبحانه وتعالى أن يرضاها للخلاصة في طول العمل وأن يفضي الحق على رساله يبارك إنه ليبارك القدر عليه وعاشا في العالم السلام الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله وبعضه فأولاً وحتى تبثت علينا نعم ربنا ونعم يلزمنا أن نقدم حمداً متواصلاً لله سبحانه وتعالى نقدم حمداً لله في كل وقت وفي كل حين فبحمد الله وسكر تزاد علينا نعمة وتدفع عنا نقمه سبحانه وتعالى قال تعالى في Thank uh... الله غير على ما تحصلوا به من هذا العمل ثم ادعوا الله ان يشديكم خير البدع على سعيكم وعلى خطواتكم وادعوا الله بالبدع في ميزان اعمالكم فلا اخفى عليكم ان الخطا تسلسل في الصحابه قال تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمه وانا وكل شيء احمله في امام حبي فخطواتكم تبذر باذن الله في صحيفه اعمالكم ولجئتكم الذي قد طوالي ما تقوى الله سبحانه وتعالى ان نستمسك بكتابنا وبسند رسوله صلى الله عليه وسلم فمع تقوى الله وصالح العمل ننظر دائما في كتابنا ما المخرج مما نخرج فيه فدائما كما قال ربنا اما ياتي فمن اتبع هداي فلا يحل ولا يحفن. no no, no, no. وقال ان تتقوا الله يجعل لكم فرصانا اي تفرقون لي بين الحق والباطل فيلزمنا في خضم مالوفك ان نهذب نفسك وان نزكيها والمراه بتزكيتها تنقيتها من الذنوب والمعاصي فنقوم من الليل مستغفرين اذ الله قال ومن اسحارهم يستغفرون نقوم من الليل مخشيط إذن لو وقال تتجاقى جنوبهم عن الخضاجة يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يفقون فتهزم نفسه بالاتفار بالظلاة الليل بالتسل والعطاء بالإمساك عن الله والدين والغال فإن الله قال قد أبلغ المؤمنون الذين في ظلاطين قاچون، والذين هم عن الله مورعون، فإن دولا فجدير بنا ان نرتب الليلالي بالاسلام وبالاستغفار وبالحمد ونعرض عن الله ونعرض عن ما لا فائده فيه من الكلام ولا نتكلم الا بعلم وحتى اذا تكلمنا بعلم ننظر هل الذي سنتكلم به او غير ان كان نافعا تكلمنا به وان لم يكن نافعا سكتنا عنه وقد قال عليه الصلاه والسلام احرف على ما ينفعك ايها في هذه الخدمات التي تمر بنا تنتشر الشائعات وتنتشر اكاذيب فكل يتكلم ويلزمنا ان تدربت اكثر الذي تذكر ولا قال الذي تذكر يا الله قال يا ايها الذين امنوا امناك فاتقوا بنبئه فتبينوا ان تضم قاموا بالجهاد فانتم تعلمون ان مصدر الاخبار تعلموا. ما هو حديث النبي؟ لا يصدق كل ما يقال ولا يتحرك إلا بناء على كلام الله وكلم الرسول، ثم الناس من معتق الله النفس الذكر مطلب أن نتجذب تبقى الاخطار مطلب أن نغرب عن الله الذين هم عن الله معلمون مطلب أن نضمغ الخير في إحوالينا المسلمين وأحوالينا المسلمين فالمؤمنون إيه المؤمنون كما قال تعالى سلمني أن أحجبهم الخيس لو أحجب لهم الضبيح يداري فيها ان يذيهم الله وأن يثبت في ميزاج حسنان أما أن توقف تعيباً وهذه المذلم به ملاء او يقضح امره فذاك نذير شؤمن على الله نذير عليه إذا أعبثت أن يطبع فإن الله قال ان الذين يحبون في الذين له عذاب أليم في الدنيا والاخره والله على ما لا تعلمون ثم علينا بالتوافط في جهة فلا إحرار ولا فريد ولقد قال تعالى لنبي محمد عليه الصلاة والسلام فاستقم كمؤمن ومن تاب معه أما أنا فأقوم ولا قال الثالث أما انا فلا اكل اللحم وقال الرجاء أن أنا فلا أتزوج النساء فجل النبي اليهم وقال أما إني أخشاكم للليل لكني أصمر وأنام وأقوم وأأكل اللعنة النساء ان الكتاب سنة محمد عليه الصلاة والسلام وفي كتابياته ائذكن قل وذوق عليه الضتر الثلاث إن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق وإن لربك عليك حق وإن لضيفك عليك حقا فاعط كل ذي حق الحق فأزولا التوضط في الأمور كلها وأزولا كما زلت تذبط من الأمبار وأزولا اتشارة اهل العلم حكمه عاقل قال تعالى فادالوا ابا الذكر ان كنتم لا تعلمون ان ربنا قال وامرهم شورى بينهم فاحيانا يدالنا باطيء وهي سؤال مهم وعليه نتقرب به الى الله اذ الله قال وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون كل ذلك مع عيد جانب الاخوان سيدنا الله قال لسيد ولد ادم كلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ورفض جناحك للمؤمنين وقال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجاوبهم في الارض فمن الذي جاء يوما وقال اشهدك يا رب اني اعفوك عن اخوانك من الذي قام ليئا وقال اللهم اغفر لاخي فلان واخي فلان واغي كلام اللهم وفق لهم وتجاوز عن سيئاتهم انك انت عليم ملأ قلبك باذن الله بالايمان وان ملك الملائكه على دعائك قليله امين ولا جبيب فبارك الله فيكم هذبوا بتقوي وطيب الطول فإن ربكم الطال وقولوا للناس وقال ولا تُجَادِيُّ أَنَا الكتابين يُنَّ بِلَتِي أَحْرَ إِنَّا لَذِينَ ظَلَمُ فقال النبي عليه الصلاة الثلاث الكلمة الطيبة بصد أعوذ فأقول الله على أن جعلنا الزكمين واجبعنا بكم في أنزل البيت الطائر بيت رب العالمين وأنزل مستاذة لله فلا تبعوا مع الله أحد واسال الله ان يجازي اخواني خيرا الذين نصبوا هذا الجمع وان يجازيكم خيرا لما بذلتموه من جاهل وانتقال مرقوطا اللهم اني اثبت الله, الله ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم واذا كان سلم سؤال فاستهدي اخواني بالاجابه عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته